إذ يغشيكم المعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويهيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمن فألقي في قلوب الذين كفروا عبفاض ربو فوق الأعناق وضرب منهم كل بنان ذلك بأدنهم شان قل الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وَمَنْ وَلِهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى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 واذكروا إذ أنتم قليل متبعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره وَرَدَقَكُمْ من الطيبات لعلكم تشكرون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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد فمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أو ائتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المفجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون وذلك أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 شيئا فان لله خبثه وللرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لتميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم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 إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله وذا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء ام الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم يوم من الناس وان جابر لكم فَلَمَّا تَرَأَتِ فَأَتَاجِنَكَ صَعِدَ عَقْبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا نَكْرَونَ إِنِّي أَرَى مَا نَكْرَونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 اَإِن مَّا تَفَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَن بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الصَّائِنِينَ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 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤْتِهِ وَالَّذِينَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا ضُرِبَ لَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ مَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَقْرَى إِن يعلم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَإِن كَانَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آواوا ونصروا والذين آواوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض